ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما ت أ خ ر ويتم نعمته عليك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 ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ا ل ظ ا ن ي ن ا ل ظ ا ن ي ن بالله ظ ن السوء عليهم د ا ئ ر ة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم و أ ع د لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات و ا ل أ ر ض وكان الله عزيزا حكيما انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه وتسبحوه بكره واصيلا ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله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 أو يسلمون فإن ت موسوعه يؤتكم أ ج ر ا ح س ن ا وإن ت ت و ل و و ا كما ت ل ي ت م من ق ب ل ي ع ذ ب ك م ع ذ ا ب ا أ ل ي م ا ليس على ا ل أ ع م ى حرج ولا على ا ل أ ع ر ج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات, يدخله جنات تجري من تحتها ا ل أ ن ه ا ر ومن يتول يعذبه عذابا اليما